اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذنا كما منا من شهيد الى الله وحده يرد علم الساعة فهو وحده يعلم متى تقع فلا يعلم ذلك غيره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 وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونا بجانبه وإذا, وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض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 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به وكذبتمه فكيف سيكون حالكم ومن أضل ممن هو في عناد للحق مع ظهوره ووضوح حجته وقوتها؟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 شيء علما وقدرة سورة الشورى مكية من مقاصد السورة بيان حقيقة الوحي والرسالة المحمدية وانها امتداد للوحي الى الانبياء بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عينسي قاف. حاميم عينسي قاف تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البطرة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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر مقتا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحا بتبليغه والعمل به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 ادعوا لهذا الدين المستقيم واثبت عليه وفق ما أمرك الله ولا تتبع أهواءهم الباطلة وقل عند مجادلتهم آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها الله على رسله وامرني الله أن أحكم بينكم بالعدل الله الذي أعبده ربنا وربكم جميعا لنا أعمالنا خيرا كانت أو شرا ولكم أعمالكم خيرا كانت أو شرا لا جدال بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة واتضحت المحجة الله يجمع بيننا جميعا وإليه المرجع يوم القيامة فيجازي كلا منا بما يستحقه فيتبين عند إذن الصادق من الكاذب والمحق من المضطل من فوائد الآيات دين الأنبياء في أصوله دين واحد أهمية وحدة الكلمة وخطر الاختلاف فيها من مقومات نجاح الدعوة إلى الله صحة المبدأ والاستقامة عليه والبعد عن اتباع الأهواء والعدل والتركيز على المشترك وترك الجدال العقيم التذكير بالمصير المشترك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 من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب؟ من كان يريد ثواب الآخرة عاملا لها عملها نضاعف له ثوابه فالحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه المقدر له فيها وليس له في الآخرة من حظ لايثاره الدنيا عليها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 أداد لها. لطف الله بعباده حيث يوسع الرزق على من يكون خيرا له ويضيق على من يكون التضييق خيرا له خطر إثار الدنيا على الآخرة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يأس من نزوله وينشر هذا المطر فتنبت الأرض وهو المتولي شؤون عباده المحمود على كله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 لكم وليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم ولا نصير يرفع عنكم العذاب إن أراده بكم من فوائد الآيات الداعي إلى الله لا يبتغي الأجر عند الناس التوسيع في الرزق والتضييق فيه خاضع لحكمة إلهية قد تخفى على كثير من الناس الذنوب والمعاصي من أسباب المعاصي من أسباب المصائف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 يشاء الله اسكان الريح التي تسيرهن اسكنها فيضللنا ثوابت في البحر لا يتحركن إن في ذلك ان في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لدلالات واضحه على قدره الله لكل صبار على البلاء والمحن شكور لنعم الله عليه أو يوبطهن بما كسبوا ويعفو عن كثير أو إن يشأ سبحانه إهلاك تلك السفن بإرسال أبيح عاصلة عليها أهلكها بسبب ما كسب الناس من العثم ويتجاوز عن كثير من ذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص ويعلم عند اهلاك تلك السفن بارسال الريح العاصفه الذين يجادلون في ايات الله لابطالها ما لهم من مهرب من الهلاك ما لهم من مهرب عن الهلاك فلا يدعون الا الله ويتركون من عداه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 والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكراما لانفسهم وإعزازا لها إذا كان الظالم غير أهل للعفو وهذا الانتصار حق بخاصة إذا لم يكن في العفو مصلحة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 ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل ومن انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخذه لأخذهم بحقهم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم إنما المؤاخذه والعقاب للذين يظلمون الناس ويعملون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم عذاب موجع في الاخره ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور واما من صبر على إذاء غيره له وتجاوز عنه فان ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع وذاك امر محمود ولا يوفق له الا ذو حظ عظيم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 فليس له ولي من بعده يتولى أمره وترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمنين هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إلى الله من فوائد الآيات الصبر والشكر سببان للتوفيق للاعتبار بآيات الله مفانة الشورى في الإسلام عظيمة جواز مؤاخذة الظالم بمثل ظلمه والعفو خير من ذلك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 وترى ايها الرسول هؤلاء الظالمين حين يعرضون على النار وهم اذلاء وخزايا ينظرون الى الناس خلسه من شده خوفهم منها وقال الذين امنوا بالله وبرسله ان الخاسرين حقا هم الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه بسبب ما لاقوه من عذاب الله الا ان الظالمين لانفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب دائم لا ينقطع ابدا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 تحفظ أعمالهم ليس عليك إلا تبليغ ما امرت بتبليغه وحسابهم على الله وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة من غنى وصحة ونحوه ما فرح بها وإن يصب البشر البشر بلاء بمكروه بسبب ذنوبهم فإن طبيعتهم كفر كفر نعم الله وعدم شكرها والتسخط مما قدره الله بحكمته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 وكمال حكمته لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم لا يصح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بإلهام أو غيره أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه أو يرسل إليه ملكا رسولا مثل جبرين فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيه إنه سبحانه علي في ذاته وصفاته حكيم في خلقه وقدره وشرعه حكيم في خلقه وقدره وشرعه من فوائد الآيات وجوب المسارعه إلى امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه وهمة الرسول البلاغ والنتائج بيد الله هبه الذكور أو الإناث أو جمعهما معا هو على مقتضى علم الله بما يصلح لعباده وليس فيها مزية للذكور دون الإناث يوحي الله تعالى إلى أنبيائه بطرق شتى لشكم يعلمها سبحانه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 وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علو ورفعه وذو حكمة قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه افنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضا لاجل إكثاركم من الشرك والمعاصي لا نفعل ذلك بل الرحمة بكم تقتضي عكس هذا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 والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ماء بقدر, بقدر ما يكفيكم ويكفي بهائمكم وزروعكم فأحيينا به بلدة قاحلة لا نبات فيها وكما أوحى, أوحى الله وكما أحي الله تلك الأرض القاحلة بالنبات يحييكم للبعث والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي خلق الأصناف كلها يا ولد هسه بشلع اذانك بدون حكي دارك بشلعها بدون كلام والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون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 صير لكم ذلك كله ورجاء أن تستقروا على ظهور ما تركبون منه في اسهاركم ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخيرها لكم إذا استقررتم على ظهورها وتقولوا بألسنتكم تنزه وتقدس الذي هيع وذلل لنا هذا المركوب فصرنا نتحكم فيه وما كنا له مطيقين لولا تسخير, لو تسخير, لو تسخير الله له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 وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودا من شدة الهم والحزن وظل هو ممتلئا غيظا فكيف ينسب إلى ربه ما يغتم هو به إذا بشر به أو من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين أينسبون إلى ربهم من يربى في الزينة وهو في الجدال غير مبين الكلام لأنوثته وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون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 وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم به بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وقالوا محتجين بالقدر لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم فكونه شاء ذلك منا يدل على رضا ليس لهم بقولهم هذا من علم إنهم إلا يكذبون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 بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون لا لم يقع ذلك بل قالوا محتجين بالتقليد إن وجدنا آباءنا من قبلنا على دين ومله وقد كانوا يعبدون الأصنام وإنا ماضون على آثارهم في عبادتها من فوائد الآيات كل نعمة تقتضي شكره جور المشركين في تصوراتهم عن ربهم حين نسبوا الإناث إليه وكرهوهنه كرهوهن لأنفسهم لانفسهم صحيح كذا ايش هذا الله هذا سيكون هذا هذا صحيح وكرهوهن لأنفسهم نعم بطلان أو جور المشركين في تصوراتهم عربهم حين نسبوا الإناث إليه وكرهوهن لأنفسهم بطلان الاحتجاج على المعاصي بالقدر المشاهدة أحد الأسس لإثبات الحقائق وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكما كذب هؤلاء واحتجوا بتقليدهم لآبائهم لم نبعث من قبلك أيها الرسول في قرية من الرسول لينذر قومه إلا قال رؤساؤهم وكبراءهم من أهل الثرائفهم إن وجدنا آباءنا على دين ومله الله وإنا متبعون لآثارهم فليس قومك بدعا في ذلك. نقف نتوضا نصلي نعود ان شاء الله. كيف الهمة? وين كنت? انت صاحبت هذا الرجال? هذا بضيعك يا شيخ. <تصفيق> تعالوا تعالوا اشلع بينيكم. <تصفيق> todo okay. ديكولا كان اتصل على يوسف جزاك الله خير تشو اسمه محمد محمد هلا يا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> والله احنا <بشوقين> في <تصفيق> أبي مع الله الله بكم شوف يا شيخ الأولاد هارب الأولاد مثلنا شيخ الله <لننا> بسم الله الان احنا بنسمع عثمان رضي الله عنه وارضاه كان يختم في ليله صح والشافعي كان يختم ركز معي الشافعي كان يختم بكم كل يوم ختمتين ركز معي هل هذا معقول كيف معقول انا بثبت لك عمليا عرفت احنا في ساعه بنخلي جزئين وانا بقرا يعني ايش ووراي ناس لكن لما اقرا لوحدي بكون اسرع صح لانه انت لما يكون وراء بترفع صوره كذا فتقول انت تقول كل ساعة بدها جزئين صح ما بيجي في السنة الليل 17 ساعة بيجي بيجي في, الليل في السنة الليل 17 ساعة ولا ما بيجي بيجي في الليل الطويل، فيمكن هذا فيمكن انت يعني تختم بالليل ختمه وفي النهار ختمه خاصة اذا لسانك تعود هذا مش مستغرب لكن انه واحد يختم 500 ختمة في اليوم مثل ما نقول عن بعضهم هذه مش معقولي اه سبحان الله اللسان إذا لان مع القرآن بكرة كثير. أنا ذاكر أشوف. سوف اقرا لكم كلام للنووي في الاذكار أقرأ لكم كلام النووي ماشي؟ يقول النووي رحمه الله يقول رحمه الله في كتاب الأذكار ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارا حلو؟ سفرا وحضرا وقد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه. فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين ختمة، وآخرون في كل شهر ختمة، وآخرون في كل عشر ليال ختمة، وآخرون في كل ثمان ليال ختمة، وآخرون في كل سبع ليال ختمة، وهذا فعل الأكثرين من السلف سبع ليال. وآخرون في كل ست ليال، وآخرون في خمس، وآخرون في أربعة. هذا يعني محتمل ماشي. وكثيرون في كل ثلاث، وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة. طيب وختم جماعه في كل يوم وليله ختمتين ماشي وآخرون في كل يوم وليله ثلاث ختمات ماشي وختم بعضهم في اليوم وليل ثمان ختمات أربعا في الليل وأربعا في النهار ومن ختم أربعا في الليل وأربعا في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة كم؟ ثمانية الله اعلم هل؟ وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان بن عباد التاجع رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن ما بين الظهر والعصر ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا وكان يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهد رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء نحن فيما بين المغرب والعشاء القيامات وما شابه. وأما الذين ختم القرآن في كل ركعة, في ركعة فلا يحصون لكثرتين. فمنهم أثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير. والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له فهم ما يقرأ. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العام للمسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال بما هو مرسل له ولا يفوت كماله. ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكروا من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرة في القراءة وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة ويدل عليه ذكر الكلام لكن يعني سمن ختمات في اليوم والليلة الله أعلم أنا لا أدري كراماتنكم يلا قال لهم رسولهم أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بما هو خير من ملتكم التي كانوا عليها قالوا انا كافرون بالذي أرسلت به أنت ومن سبقك من الرسل فانتقمنا من الأمم التي كذبت بالرسل من قبلك فاهلكناهم فتأمل كيف كانت نهاية المكذبين برسلهم فقد كانت نهاية أليمة وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون أيها الرسول حين قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون من الأصنام من دون الله إلا الذي خلقني فإنه سيخدرني الله الذي خلقني فإنه إلى ما فيه من اتباع دينه القوم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 وقالوا له لا نزل هذا القرآن على رجل من القليفين عظيم وقال المشركون المكذبون هل أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف وهم الوليد بن عطبة وعروة ابن مسعود الثقفي بدلا من نزاله على محمد الفقير اليتيم أهم يقسمون رحمة ربه نحن قسمنا بينهم نائشتهم في الحياة الدنيا وربعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتهل بعضهم بعضا ورحمة ربك خير مما يجمع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 أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفا من الفضة وجعلنا لهم درجا عليه يصعدون. من فوائد الآيات التقليد من أسباب ضلال الأمم السابقة البراءة من الكفر والكافرين لازمة، تقسيم الأرزاق خاضع لحكمة الله حقارك الدنيا عند الله فلو كانت تزن عنده جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شرب كما وليك بيوتهم أدوابا وسورا عليها ينتكيون وجعلنا لبيوتهم أبوابا وجعلنا لهم أسرة عليها يتكون استدراجا لهم وحتنة وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع حياة الدنيا والآفرة عند ربك للمتقين ولجعلنا لهم ذهبا وليس كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا فنفعه قليل لعدم بقائه وما في الآخرة من النعيم خير عند ربك أيها الرسول للمتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيم له شيطان نقيم نقيم له شيطان كيف توقف عليه كيف بتوقف على الشيطان لعنه الله كيف ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو وقف وقف على فهو له قريم. ومن ينظر نظر غير متمكن في القران يوصله الى الاعراض يعاقب بتصليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويركبون انهم مهتدون وان هؤلاء القرناء الذين يسلطون على المعرضين عن القران ليصدونهم عن دين الله فلا يمتثلون اوامرها ولا يجتنبون نواهيها ويظنون انهم مهتدون الى الحق من ثم فهم لا يتوبون من ضلالهم حتى <تصفيق> اذا جاءنا قال حتى اذا جاءنا المعرض عن ذكر الله يوم القيامه قال متمنيا يا ليت بيني وبينك ايها القرين مسافه ما بين المشرق والمغرب فقبحت فقبحت من قرين ولن ينفعكم يومئذ قال الله للكافرين يوم القيامه ولن ينفعكم اليوم وقد ظلمتم انفسكم بالشرك والمعاصي اشتراككم في العذاب فلن يحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم افا انت إن هؤلاء الصم عن سماع الحق عمي عن إبصاره. أفأنت أيها الرسول تستطيع اسماع الصم او هداية العمي أو هداية من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم فإن ما نذهبن بك فإن منهم فإن ذهبنا بك بأن أمتناك قبل أن نعذبهم فإنا منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآخرة أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون أو نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإن عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء فاستمسك بالذي أوفي إليك إنك على صراطه فتمسك أيها الرسول بما أوحى إليك ربك وعمل به إنك على طريق الحق لا لبس فيه وإن هذا القرآن لشرف لك وشرف لقومك وسوف تسألون يوم القيامة عن الإيمان به واتباع هده والدعوة إليه واسأل من أرسلنا واسأل أيها الرسول من بعثنا من قبلك من الرسل أجعلنا من دون الرحمن معبودات تعبد ولقد فقال إني رسول رب العالمين ولقد بعثنا موسى باياتنا إلى فرعون والاشراف من قومه فقال لهم إني رسول رب المخلوقات كلها فلما جاءهم باياتنا صاروا منها يضحكون سخرية واستهزاءة من فوائد الآيات خطر الاعراض عن القرآن القرآن شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته اتفاق الرسالات كلها على نبذ الشر السخرية من صفة من صفات الكفر وما من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 فقالوا لما نالهم بعض العذاب لموسى عليه السلام يا أيها الساحر اضع لنا ربك بما ذكر لك من كشف العذاب إن آمنا انا لمهتدون إليه إن كشفه عنا فلما كشفنا عنهم العذاب, ينقضون فلما صرفنا عنهم العذاب اذا هم ينقضون عهدهم ولا يفون ونادى في في قال يا من تحتي من تحتي ونادى فرعون في قومه قائلا في تبجح بملكه يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار من النيل تجري تحت قصوري افلا تبصرون ملكي وتعرفون عظمتي أم أنا إن فانا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فانا خير من مسطري الضعيف الذي لا يحسن الكلام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 فاغرى فرعون قومه فأطاعوه في ضلاله إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله فلما منهم فلما أغضبون باستمرارهم على باستمرارهم على الكفر انتقمنا منهم فأغرقناهم كلهم فجعلناهم سلفا ومثلا للعاقلين فصيرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدمون للناس وكفار قومك ل... وكفار قومك لهم بالآثر وسيرناهم عبرة لمن يعتبر لأن يعمل بعمله لأن يعمل بعملهم فيصيبه ما أصابه وَلَمْ يَعْضُ إِذَا الْمُرْيَنَا مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ هُوْ يَصُدُّونَ يصدون يصدون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 وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا فلهم قوم خصفون وقالوا أم عبوداتنا خير أم عيسى ما ضرب لك ابن ما ضرب لك ابن, ابن الزبعر وأمثاله هذا المثل حبا للتوصل إلى الحق ولكن حبا للجدل فهم قوم مجبولون على الخصومة إن هو إلا أبد أنعمنا عليه وجعلناه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 ولو نشاء إهلاككم يا بني آدم لأهلكناكم وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض يعبدون الله لا يشركون به شيئا من فوائد الآيات نكث العهود من صفات الكفار الفاسق والخفيف العقل يستخفه من أراد استخفافه غضب الله يوجب الخسران أهل الضلال يسعون إلى تحريف دلالات النص القرآني حسب أهوائهم وإنه لعلم الساعة فلا بها وإن عيسى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 ولا يصرفنكم الشيطان عن الصراط المستقيم بإغوائه وإغرائه إنه لكم عدو بين العداوة. ولم يجعل عيسى لبينات فارق لجئتكم بالحكمة ولأو لبين لكم ولأبين لكم بحق الذي تختلفون. ولما جاء عيسى عليه السلام قومه بالأدلة الواضحة على أنه رسول قال لهم قد جئتكم من عند الله بالحكمة ولأوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم فاتقوا الله بامتثال عوامره واجتناب نواهيه واطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه إن الله هو ربي وربكم تأخذوه هذا سراط مستقيم ان الله هو ربي وربكم لا رب لنا غيره فاخلصوا له وحده العباده وهذا التوحيد هو الطريق المستقيم الذي لعوي جاده فيه سلكت طوائف النصارى في شأن عيسى فمنهم من يقول هو إله ومن يقول هو ابن الله ومنهم من يقول هو وأمه إلهان فويب للذين ظلموا أنفسهم بما وصفوا به عيسى من الألوهية أو البنوة أو أنه ثالث ثلاثة من عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة هل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 وتدخل الجنة أنتم أمثالكم في الإيمان تسرون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع يطأه عليهم بصحة من ذهب وأواد وفيها ما تشتهي الأمقص وفيها ما تشتهي يطوف عليهم خدامهم بآنية من ذهب وبأكواب لا عرى لها وفي الجنة ما تشكهيه الأنفس وتتلذذ الأعين برؤيته وأنتم فيها ماكثون لا تخرجون منها أبدا وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورثكم الله إياها بأعمال بأعمالكم فضلا منهم لكم فيها فاكمة كثيرة كثيرة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 ولما ذكر الله جزاء المتقين ذكر جزاء منهم ضدهم وهم المجرمون فقال إن المجرمين بالكفر والمعاصي في عذاب جهنم يوم القيامة ماكثون فيه ابدا لا يخفف عنهم وهم فيه مبليسون لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه آيسون من رحمة الله وما ظلمناهم ولكن كانوا أنك وما ظلمناهم وما ظلمناهم حين أدخلناهم النار ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا خازن النار مالكا قائلين يا مالك ليمتنا ربك فنستريح من العذاب فيجيبهم مالك بقوله إنكم ماكثون في العذاب دائما لا تموتون ولا ينقطع عنكم العذاب لقد اجيناكم بالحق ولكننا اتفركم بالحق لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مريت فيه، ولكن معظمكم للحق كارهون. أم أظلم أم فئن منا؟ فإن, فإن مكر بالنبي صلى الله عليه وسلم عدل له كيدا، فإن محكمون لهم تدبيرا يفوق كيدهم كيدا. أم يحسبون أن لا نسمع صراخهم ولا جوهم بل والله. أم يظنون أن لا نسمع سرهم الذي أضمره في قلوبهم أو سرهم الذي يتناجون به خفياً؟ بل إن نسمع ذلك كله والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوا. ولإن كان لرحمان ولد فأنا أول العابدين قل أيها للذين البنات لله تعالى الله كبيرة إن كان لله على سبيل الفرض ولد فأنا أول العبدين لذلك الولد. سبحانه في السماوات والأرض رب العرش عما تنزه رب السماوات والأرض ورب العرش عما يقولون هؤلاء المشركون من نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه. بذوه يخوض ويلاعب حتى يلاقى يومهم الذي فتركهم أيها الرسول في هم عليه من الباطل ويلاعب حتى يلاقى يومهم الذي وعدون وهو يوم القيامة.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 تزايد خير الله وبركته سبحانه الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما وعنده وحده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة لا يعلمها غيره وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء. ولا يملك الذين يدعون دونه وهم يعلمون ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند الله إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم ما شهد به مثل عيسى وعزير والملائكة ولئن سألتهم من خلقهم ما يقولون الله فأنا ولئن سألتهم من خلقهم يقولون خلقنا الله فكيف يصرفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف وقيله يا ربي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 فأعرض عنهم وقل لهم ما تدفع به شرهم وكان هذا في مكة فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب من فوائد الآيات كراهة الحق خطر عظيم مكر الكافرين يعود عليهم ولو بعد حين كلما ازداد علم العبد بربه ازداد ثقة بربه وتسليما لشرعه اختصاص الله بعلم وقت الساعة سورة الدخان مكية من مقاصد السورة الإنذار بالعذاب المرتقب من خلال تخويف المكذبين من عذاب الدنيا والآخرة التفسير بسم الله حاميم. حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة المبين أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق إن في <تصفيق> إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر وهي ليلة كثيرة الخيرات إنا كنا مخوفون مخوفين بهذا القرآن في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك السنة نفصل كل أمر محكم من عندنا إن كنا باعثين الرسل رحمة من ربك نبعث الرسول رحمة من ربك أيها الرسول لمن أرسل إليهم إنه سبحانه هو السمع لأقوال عباده العلم بأفعالهم ونجاتهم لا يقفى عليه شيء من ذلك رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن كنتم موقنين بذلك فآمنوا برسوله لا إله أين لا معبود بحق غيره يحي ويميت لا محي ولا مميت غيره ربكم ورب آبائكم المتقدمين بل هم في شك يلعبون ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك بل هم في شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل أمتقد يوم تأكيدنا بدقان ما, ما أدري محهم عربان متى. شو أولا بل شوف لحق ايوه مرة ثانية اقرأ كمان راحين يتسوقوا شكلهم ايوه فارتخد يوم تأتي السماء بدخان مبين طيب فانتظر أيها الرسول عذاب قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الوجع يعم قومك ويقال لهم هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجب فيتضرعون إلى ربهم سائلين ربنا صرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا إنا مؤمنون بك وبرسولك إن صرفته عنا كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم رسول بين الرسالة وعرفوا صدقه وأمانته ثم تولوا عنه من مجنون. ثم أعرضوا عن التصديق به وقالوا عنه هو معلم يعلمه غيره وليس برسول وقالوا عنه هو مجنون إن, كاشف قليلا إن حين نصرف عنكم العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم وتكذيبكم وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر إنما انتقمون منهم لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله ولقد فتن أحد لهم ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول من عند الله كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته وهو موسى عليه السلام أن إلي عباد الله قال موسى لفرعون وقومه اتركوا لي بني إسرائيل فهم عباد الله ليس لكم حق أن تستعبدوهم إني لكم رسول من الله أمين على ما أمرني أن أبلغكم لا أنقص منه شيئا ولا أزيده من فواعد الآيات نزول القرآن في ليلة القدر التي هي كثيرة الخيرات دلالة على عظم قدره بعتبت الرسل ونزول القرآن من مظاهر رحمة الله بعباده بسالات الأنبياء تحرير للمستضعفين من قبضة المتكبرين فلا تعلم على الله فلا تعلم تعلم وان لا تتكبروا على الله بترك عبادته والاستعلاء على عباده اني اتيكم بحجه واضحه وان يعذب بربي وربكم من ان تقتلونني بالرجم بالحجارة وإن لم تؤمنوا بي وإن لم بما به ولا تقربوني بسوء فدعى موسى عليه السلام ربه وأن هؤلاء القوم فرعون وملأه قوم مجرمون يستحقون تعجيل العقاب. فأسجباه فأمر الله موسى أن يسري بقومه ليلا واخبره أن فرعون وقومه سيتبعونهم البحر وأمره إذا اشتاز البحر هو وبنو إسرائيل أن يتركه ساكنا كما كان إن فرعون وجلده مهلكون بالغرق في البحر كم تركوا من جنات وعيون. كم خلف فرعون وقومه وراءهم من بساتين وعيون جارية وزروع ومقر فيه. وكم خلف وراءهم من زروع ومجلس حسن ونعمة كان فيها فاته. وكم خلف وراءهم من عيشة كانوا فيها متنعمين هكذا حدث لهم ما وصف لكم وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قوما آخرين هم بنو إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا مضريح. مضريح. فما بكت على فرعون وقومه السماء والأرض حين غرقوا وما كانوا ممهلين حتى يتوبوا ولقد أنقضنا بني إسرائيل من العذاب المذل، حيث كان فرعون وقومه يقتلون أبنائهم ويستحيون نسائهم. من فرعون إنه كان عالياً ومستهلكاً. أنقضناهم من عذاب فرعون، إنه كانوا مستكبرا من المتجاوزين لأمر الله ودينه. ولقد اخترناهم على علم من على العالمين ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالمي على عالمي زمانهم لكثرة أنبيائهم. أعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمن والسلوى وغيرهما. إن هؤلاء لا يقولون إن هؤلاء المشركين المكذبين اللي يقولون منكرين للبعث ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدها وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتة. فاتي يا محمد انت ومن معك من اتباعك بابائنا الذين ماتوا احياء ان كنتم صادقين فيما تدعونهم من ان الله يبعث الموتى احياء للحساب والجزاء ام هم خير طلع عليها الايه طلع اهم ايوه اهم كان الشيخ اللي درسنا قران تعلمنا قران الشيخ قلنا هكذا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 وما خلقنا السماوات السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين بخلقها وما وَالْأَرْضَ وَمَا بينهما لاعبين بخلقها.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 إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين العباد معاد للخلائق جميعا يجمعهم الله فيه. يوم لا ينفع عن عن ولا ولا ولاهم يوم لا ينفع قريب قريبة ولا صديق صديقة ولاهم يمنعون يمنعون من عذاب الله لأن الملك الملك يومئذ لله لا أحد يستطيع ادعاءه الله الله هو إلا من رحمه الله من الناس فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح إن الله هو العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وقدره وقدره وتدبيره ولما ذكر الله القيامة ذكر افتراق الناس فيها حسب الجزاء فقال إن شجر الزطوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم طعام ذي الإثم العظيم هو الكافر يأكل من ثمرها الخبيث يغلي في هذا الثمر مثل الزيت الأسود يغلي في بطونهم من شدة حرارته كغلي, كغلي الماء المتناهي في الحرارة. خذوه إلى الجحيم. ويقال لزبانية النار خذوه فجروه بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم ثم صبوا فوق رأسه عذاب ثم صب فوق رأس هذا المعذب الماء الحار فلا يفارقه العذاب ويقال له تهكما ذق هذا العذاب الأليم إنك أنت العزيز الذي لا يضام جنابك الكريم في قومك إن هذا العذاب هو الذي كنتم تشكون في وقوعه يوم القيامة فقد زال عنكم الشك بمعاينته إن المتقين, إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في موضع اقامه آمنون من كل مكروه يصيبهم في جناه وعيون في بساتين وعيون جارية يلبسون, يلبسون في الجنة رقيق ديباج وغليظة يقابل بعضهم بعضا ولا ينظر أحدهم قفل آخر كذلك وزوجناهم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 صالدين فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنيا ووقاهم ربهم عذاب النار فضل من ربك ذلك هو الفوز تفضلا وإحسانا من ربك بهم ذلك المذكور من إدخالهم الجنة ووقايتهم من النار هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز فإنما, فإنما يسرنا هذا القرآن وسهلناه بإنزاله بلسانك العربي أيها الرسول لعلهم يتعظون فنتظر نصرك وهلاكهم إنهم منتظرون هلاكك من فوائد الآيات الجمع بين العذاب الجسدي والنفسي للكافر الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة تسير الله لفظ القرآن ومعانيه لعباده سورة الجاثية مكية من مقاصد السورة معالجة أصحاب الهوى المستكبرين عن الحق من خلال عرض الآيات والتذكير بالآخرة التفسير بسم الله الرحمن الرحيم حامي. حامي. فقدم الكرام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل الكتار من الله العزيز الحكيم تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد الحكيم في خلقه وقداره وتدبيره إن إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين لا تضحك قل جزاك الله خيرا أيهايك أحسن الله إليك اللي بصحها كله هيك ما تضحك ما في دعال طيب. إن في السماوات والأرض دلائل على قدرة الله ووحدانيته للمؤمنين لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات واختلاف النيل والنهار وما زال الله من السماء السماوات في رزقه في أي في أي, في أي عنها. الآية اللي قبلها ما قرأتها وفي خلقكم, وما من للقوم وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة وفي خلق ما يبثه الله من دابه تدب على وجه الأرض دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق واختلاف النيل والنهار وما أن الله فأحيى به الأرض بعد موتها وفي الرياح لقوم يعقلون وفي تعاقب الليل والنهار وفيما أنزل الله من السماء من المطر فأحيى به الأرض بإنباتها بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها وفي تصريف الرياح بالإتيان بها مرة من جهة ومرة من أخرى لمنافعكم دلائل لقوم يعقلون فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث وقدرته على كل شيء تلك آيات الله عبد الله وآياته يؤمنون هذه الآيات والبراهين نتلوها عليك أيها الرسول بالحق فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل على عبده وبحججه فبأي حديث بعده يؤمنون وبأي حجج بعده يصدقون ويؤمن لكل ألفاك أثير عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام يسمع آيات الله كثلا عليه ثم يسر مستكبر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب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 إذا بلغه شيء من القرآن اتخذه سخرية يسخر منه اولئك المتصفون بسهد السخرية من القرآن لهم عذاب مذل يوم القيامة من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة ولا يغن عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئا ولا يدفع عنهم شيئا ما اتخذوه من دونهم من الأصنام التي يعبدونها من دونه ولهم يوم القيامة عذاب عظيم هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هاد إلى طريق الحق والذين كفروا بايات ربهم المنزلة على رسوله لهم عذاب سيء موجع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 en la vida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 قل للذين آمنوا يرفعوا للذين لا يؤذون أيام الله ليجزي, ليجزي قوما منه بما كانوا يقصدون قل أيها الرسول للذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله تجاوزوا عمن عم أساء إليكم من الكفار الذين لا يبالون بنعم الله أو نقمه فإن الله سيجزي كلا من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يقصدون من الأعمال في الدنيا من عمد صالحا ثم إلى ربكم ترجعون من عمل عملا صالحا فنتيجة عمله الصالح له والله غني عن عمله ومن أساء عمله فنتيجة عمله السيء أقابه عليه والله لا تضره إساءته ثم إلينا وحدنا ترجعون في الآخرة لنجازيه كلا بما يستحقه ولقد آثينا بني إسراء الكتاب الكتاب والحكم والنبوة ورزقنا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 ثم جعلناك على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسولنا تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح فاتبع هذه الشريعة ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الحق فأهوائهم مضلة عن الحق إنهم لا يغلل عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أورياء بعض والله ولي المتقين إن الذين لا يعلمون الحق لن يكف عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم وإن الظالمين من جميع الملل والنحل بعضهم ناصر بعض بعضهم ناصر بعض ومؤيده على المؤمنين والله ناصر المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر يبصر بها الناس الحق من الباطل وهداية إلى الحق ورحمة <تصفيق> لقوم يوقنون لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط المستقيم ليرضى عنهم ربهم فيدخلهم الجنة ويزحزحهم عن النار أحسب الذين افترحوا السيئات أن نجعلهم, كال... أن نجعلهم كالذين آمنوا وعنوا الصالحات سواء نحياهم ومن ماتهم هذه قراءة و... ثانية يا شيخ سواء قراءة ثانية أم حسب الذين اكتسبو السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا عن الصالحات وعن الصالحات سواء محيهم ومماتهم ساء ما يحكمهم. هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر والمعاصي أن جعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات بحيث يستوون في الدنيا والآخرة قبح حكمهم هذا؟ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزي ولتجزي ولتجز كل نفس بما كسبت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 وجوب اتباع الشرع والبعد عن اتباع أهواء البشر كما لا يستوي المؤمنون والكافرون في الصفات فلا يستويون في الجزاء خلق الله السماوات وفق حكمة بالغة يجهلها الماديون الملشدون أهر أيها من اتهد إله أبي هواه وأضله الله على العلم وختم الله على سمعه وختمه وختمه وختمه على سمعه وقلبه لا تزيد في القرآن لا تزيد في القرآن قل كل احسن الله اليك وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره فمن من بعد الله أفلا انظر أيها الرسول إلى من اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه، فقد أضلله الله على علم منه لأنه يستحق الإضلال وختم على قلبه فلا يسمع سماعا امتفع به وجعل الله على بصره غطاء يمنعه من إبصار الحق فمن الذي يوفقه للحق بعد أن أضله الله أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى ونفع اتباع شرع الله وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونكيها وما يحركنا إلا الده وقال الكاثرون المنكرون للبعث ما الحياة إلا حياتنا الدنيا هذه فقط فلا حياة بعدها تموت أجيال فلا تعود وتحيى أجيال وما يبيتنا إلا تعاقب الليل والنهار وليس لهم على إنكارهم للبعث من علم إنهم إلا يظنون وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وإذا كتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا هم قالوا كنتم صادقين وإذا تقرا على المشركين المنكرين للبعث آياتنا واضحات ما كان لهم حجه يحتجون بها إلا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أحي لنا اباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوة أننا نبعث بعد موتنا قول الله يكيكم ثم يكيكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة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 وترى ايها الرسول في ذلك اليوم كل امه باركه على ركبها تنتظر ما يفعل بها كل امه تدعى الى كتاب اعمالها الذي كتبه الحفظه من الملائكه اليوم تجزون ايها الناس ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر هذا كتابنا عليكم بالحق هذا كتاب الذي كانت ملائكتنا تكتب فيه أعمالكم يشهد عليكم بالحق فاقرأوه إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون في الدنيا فأعمل الذين آمنوا عن الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فأما الذين آمنوا وعملوا, الصالحات، وعملوا الأعمال الصالحات فيدخلهم ربهم سبحانه في جنته برحمته ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز وأما الذين كفروا أكلم تكن آياتي كتلا عليكم فاشكت ضغط وكنتم قوم مجرمين وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم تبكيتا لهم ألم تكن آياتي تقرأ عليكم ألم تكن آياتي تقرأ, عليك تقرأ عليكم فتعاليتم على الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين تكسبون الكفر والآثام؟ وإذا قيل إن وعد الله حقته والساعه لا فيها قلت ما ندري الساعه إن نظن إلا وما نحن وإذا قيل لهكم وإذا قيل لكم إن وعد الله الذي وعد به عباده أنه سيبعثهم ويجازيهم حق لا مرية فيه والساعة حق لا شك فيها فعملوا لها قلتم ما ندري ما هذه الساعة إن نظن إلا ظن ضعيفا أنها آتية وما نحن بمستيقنين أنها ستآتي من فوائد الآيات اتباع الهواء يهلك صاحبه ويحجب عنه أسباب التوفيق حول يوم القيامة الظن لا يغني من الحق شيئا خاصة في مجال الاعتقاد وبدأ لهم سيئات وحاق بهم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 قال لهم الله اليوم نترككم في النار كما أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا فلم تستعدوا له بالإيمان والعمل الصالح ومستقركم الذي تأون إليه هو النار وليس لكم من ناصرين يدفعون عنكم عذاب الله ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله بزوى وغرثتم الحياة الدنيا فاليوم لا ذلكم العذاب الذي عذبتم به بسبب أنكم اتخذتم آيات الله وزوان تسخرون منها وخدعتكم الحياة بلذاتها وشهواتها فاليوم لا يخرج هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات الله من النار بل يبقون فيها خالدين ابدا ولا يردون إلا الحياة الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يرضى عنهم ربهم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين فلله وحده الحمد رب السماوات ورب الارض ورب جميع المخلوقات وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله الجلال والعظمه في السماوات وفي الارض وهو العزيز الذي لا يغالبه احد الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه احنا اسفين يا شيخ عبد الله بس احنا يعني باب الارشاد والدلاله يعني ما يكونش في نفسك شيء علي يعني اه الله يبدا خير الله يحفظ لك والدك ويرضى عليك ووفقك في الدنيا والاخره ويجعلك من علماء الامه والله